المسجد الأقصى بيت المقدس كل حبة رمل تأنه من وطأة الاحتلال الصهيوني المدعوم من المنظمات الدولية ومن الدول الغربية وفي الأيام الماضية لاحظنا أن المشروع الصهي غربي بلغ منتهاه لأن وصل الأمر إلى محاولة اقتحام المسجد الأقصى بمعرفة المتطرفين والمستخربين اليهود ومنع المصلين من دخول المسجد الأقصى والقول بأن هذا المسجد هو الكنيس الذي يجب أن يقوم بالعبود فيه ابناء الصهاين المسجد يئن وفلسطين تأن أرض فلسطين ليست قضية الفلسطينيين فحسب ولا قضية العالم العربي فحسب هي قضية العالم الإسلامي كله المليار ونصف مسلم معنيون بالضرعة الأولى بهذا الذي يجري على أرض فلسطيني.